وفائدة درسنا اليوم مهمة جدا البارحة كانت فائدة الكتاب واليوم ينبغي أن تكون فائدة الكتاب أيضا وهذه الفائدة هي في الحقيقة تعطي إطلال للطالب على بعض الكتب قلنا في الدرس الماضي البارحة على أن كتاب ميزان إنما ألفه الحافظ الذهبي وذكر فيه ماذا؟ ذكر فيه المحدثين الثقات وذكر فيه أيضا حتى من لا علاقة له بالحديث كما ذكر فيه أيضا من تكلم فيه فهذا الكتاب إنما وضعه الحافظ الذهبي إما ليرد على من طعنوا فيه بغير بينة وبغير حجة وإن كان التعنو غير صحيح ذب عن صاحبه ودافع وإن كان صحيحا ماذا فعل أيده واضح واليوم عندنا ماذا عندنا الكتاب الفتح قد سبق قلت لكم بأن الإمام الشوكانية طلب منه أن يشرح البخاري فقال عبارته المعروفة أو قال عبارته المعروفة لا هجرة بعد الفتح فكتاب الفتح البعض يطعن فيه وبعض الغلات وقد ضمن المجلس وجمعني بهم في مكة المكرمة حاكموا بعض الكتب وجلست معهم وبعضهم تراجعوا الحمد لله فقالوا كتاب فتح الباري ينبغي أن يحرق كتاب منهاج هو شرح مسلم الحجاج صح مسلم الحجاج قالوا ينبغي أن يحرق. وكتاب الشوكاني كتب الشوكاني ينبغي أن تحرق. وكتب أخرى كثيرة قالوا ينبغي أن تحرق. هذا من باب صاحب كتاب كتب ليست من الإسلام أو كتب كتب حذرة من الإسلام وقد ذكر من ضمن الكتب التي حذرة من الإسلام كتب انتفع منها بها الأمة كتب سيد قطب رحمه الله تعالى على أننا نختلف معه في بعض الأخطاء ولكن الرجل كان أديبا لكنه أتى إلى كتبه ومعروف هذا الذي كتب هذا الكتاب كتبه ينبغي أن يحذر منها لأن معظم كتبه مصروقة ولذلك فضحه أخونا وصديقنا المحدث خالد الحالك وتتبع عوراته ووجد أنه سرق في بعض الأحيان أبحاثاً كاملة سرق أبحاثاً كاملة فالشائب إن كتبه أو بعض كتبه لأنه يقرر عقيدة غولات المرجاء فاليوم عندنا كتاب الفتح فتح الباب هذا الكتاب لكن ما يقول البعض إن الحافظ شعري هذا غير صحيح كما قالوا عن الإمام النووي أشعري هذا أيضا غير صحيح لا يمكن أن تحكم على الشخص بأنه أشعري أو مرجعي أو خارجي إلا إذا كان له كتاب في العقيدة أصل فيه معتقده أما إذا أخطأ في أشياء فنقول أخطأ في هذه المسألة والأشاعر قالوا أول ما يجب النظر ومعروف أن الحافظ بن حجر قال أول ما يجب إفراد الله بالعبادة فإذا شتان بين الأشاعر وبين الحافظ بن حجر فالحافظ بن حجر أيضا يقرر في كلام الله عز وجل خلاف ما يقرره الأشاعرة، وكذلك الإمام النووي يقول مثلا بأن كلام الله عز وجل معجز والشاعر قالوا هذا دال على كلام الله عز وجل إنما هو الكلام نفسه هو دال على كلام الله فهناك فرق دقيق فلذلك يقال بأن الحافظ أخطأ في بعض المسائل في العقيدة وفي مسائل وليس فيما في مسائل الأسماء والصفات وقد نبه على ذلك كثير من العلماء نبهوا على هذه الأخطاء وكتابه نفع الله به الأمة ولا يمكن أن يقرأ الإنسان صحيح البخاري بتدقيق وإمعان النظر والتأمني والتفكري دون أن يرجع إلى ماذا؟ إلى فتح الباري ويقال أحسن من وقف مع تراجم البخاري والحافظ الحافظ حجر في الفتح وحتى كتاب العيني تحفت القارئ كان ي ي يأخذ كل ما يكتبه ويمليه الحافظ من ح الحافظ من حجر، فلذلك إعدله هو أقرب للتقوى الرجل إمام، ولذلك بالغلب إذا أطلق الحافظ ينصرف الحافظ من حجر، أما غيره لا بد أن يقيم، لا بد أن يقيم، والعلمية بالغلب أقوى من العلمية بماذا؟ بالتسمية فهذا حافظ إذا سمعت الحافظ فهو ينصرف من حجر مباشرة ينصرف إلى بذا إلى ابن حجر وإذا عليه فلاو كتب كثيرة والميزان كما سبق عن قلنا البارح لا يمكن أن يستفيد منه الطالب إفادة عام كامل شافية إلا بلسانه والميزان بدون بلسانه كلاش تستفيد منه لا لا نقول بأنه لا يمكن أن تستفيد منه ولكن يفوتك خير كثير إن لم يكن عندك اللسان فالميزان بلسانه كذلك الحافظ محاجر عنده كتب في علم الرجال كثيرة وكتابه تهذيب التهذيب كتاب رائع من أروع الكتب والتهذيب ليس بالضروري أن يكون حذفا للأسانيد أو شيء من هذا القبيل. فالتهذيب قد يشرح ما لم يشرحه الأصل وقد يزيد على الأصل لا كما يفهم البعض أن التهذيب هو تلخيص فقط لا ومن الكتب بل من الأمهات العظيمة فتح البال ومن الأمهات أيضا في الفقه والحديث كتاب التلخيص الحابير لا تقول تلخيص الحابير كما يقول البعض لا التلخيص الحابير فكلامنا اليوم حول بيان سكوت الحافظ في الفتح أو في التلخيص الحافظ المحجر إذا سكت في الفتح سكت على حديث هل يعني أنه ضعف؟ أو هل يعني أنه حسن؟ أنتم تعلمون أن الحافظ المحجر في مقدمة الهدي الساري نص على أنه كذلك الشوكان في نيل الأوطار نص على أنه إذا كان الحديث صحيحا ينص عليه وإن سكت فهو تحسين إذا سكت فهو تحسين هذا معروف عند كل واحد يدرس ويقرأ هذا العلم معروف عنده طبعا أي واحد قرأ مقدمة الهدي الساري وأنا أظن أن الطالب لابد أن يقرأ هذا الكتاب الكتاب جميل وثري ومريء بالفوائد مريء بالفوائد هذا الكتاب كما يقولون جمع فأوع فالحافظ بن حجر ذكر في المقدمة أنه إذا سكت عن الحديث فإنه حسن ماذا قال إذا سكت عن الحديث الفتح فإنه حسن ولكن الحافظ تساهل رحمه الله تعالى تساهل فهناك أحاديث ضعيفة بل لا أكون مبالغا إذا قلت لكم في بعض الأحيان قد يكون الحديث على باب الوضع على باب الوضع ومع ذلك سكت عليها ولولا ضيق الوقت لا وردنا لكم بعض الأمثلة من الفتح، فقد أكرمنا الله وقرأنا داخل السجن أنا وبعض المشايخ منهم الشيخ حسن الكتاني حفظه الله تعالى، فقرأنا هذا الكتاب فتح الباني، فذكر <تصفيق> <ما>؟ <تصفيق> بعض الأحاديث ويسكت، استحضر الآن مثلاً أمثلة كثيرة ولكن خذوا حديثاً واحداً. هذه من الأحاديث وهذه من الشهورة معروفة لديكم قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلعب بلحيته رأى رجلا يلعب بلحيته وقال لو خشع قلب هذا لخشى جوارحه. وكلكم يعرفوا الحديث وتظنون أن الحديث صحيح يظن البعض أن الحديث صحيح والحديث لا يصح أعطيني كأس فقط والحديث لا يصح إيش هو الحديث؟ لو, لو خشع جوارح. لو خشع هذا لو خشع قلبه هذا لا خشعت جوارحه في رواية لسكنت جوارحه لسكنت جوارحه إذن ماذا نقول في هذا الحديث وقد أورده الحافظ في الفتح ذكره في معرض في الكلام في معرض ماذا في معرض الكلام على الخشوع في الصلاة وأورد هذا الحديث مع أن الحديث لا يثبت عن النبي باتاتا بل أكثر من ذلك لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا لأن الصنعامي وذا أذكرنا عندما كنا نقرأ سبو السلام وقفت على هذا الآثر في الأول أرجعوا إليه هذا تقريبا أكثر من عشرين سنة ترجعونها إليه وتجدون هناك ذكر سعيد بن المسيد آثر سعيد من المسيد وأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجل يلعب بلحيته وقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه أو قال لسكنت جوارحه تسمعون هذا الحديث دائما وتظنون أنه صحيح ولا يصح هل كنتم تظنون أنه ضعيف كنتم تظنون أنه صحيح بل هو موضوع فلذلك هو كلام سعيد بن المسيب ومع ذلك لا يصح حتى إيش حتى كونه كلام سعيد بن المسيب فلا يثغط مرفوعا ولا يثغط موقوفا عن سعيد بن المسيب إذن هذا يعني من عشرات الأمثلة التي ذكرها ماذا؟ ذكرها الحافظ فين؟ في الفتح وسكت. وسكت كذلك الشوكاني الشوكاني له كتاب قيم ومهم هو يشرح كتاب المنطقة للمجد نتيمية جد الشيخ الإسلام نتيمية هذا كتاب رائع، أيضاً. وكتاب الشوكاني ينقل من ماذا؟ من كتب الحافل. ينقل من الفتح كما ينقل من التلخيص. ينقل من ماذا؟ من الفتح وينقل أيضاً من التلخيص. فهو يحتاج أيضاً إلى نظر في الأحاديث التي يسكت عليها. يحتاج إلى نظر الأحاديث التي يسكت عليها. أناش إنه هو تابع، تابع لمن؟ تابع للحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر سكت عن الحديث اللي هو يسكت عن الحديث، ولذلك العلماء قديما وحديثا نبهوا على هذه المسألة، اقرأ كتاب يعني في مجلدين لشيخ مقبل رحمه الله تعالى سماه غارة الأشرطة على أهل الجهل والصفصطة، غارة الأشرطة على أهل الجهل والصفصطة، يذكر في المجلد الأول أن الشيخ أبو الحسن المصري بدأ في تحقيق فتح البالي بدأ في تحقيق فتح البالي ويقول يتمنى ويرجو الله عز وجل أن يكمله وذكر هذا في مواضع كثيرة ذكر هذا في مقدمة مقدمة إتحاف النبي بأجوبة أسئلة علم الحديث والجح والتع والعلن والجح هذا كتاب لابي الحسن قدم له الشيخ مقبل والشيخ مقبل طبعا يمدح هذا الكتاب ثم في أيضا قال في مقدمة شفاء العليل بألفاظ قواعد الجرح والتعديل وما كتابا لابي الحسن المصري فيقول وقد قام بتحقيقي وتخريجي حديث المجلد الأول من فتح البار، وهذا كنا رأيناه قديما عندما كنا ندرس بمكة المكرمة على أنه بدأ في تحقيق وتخريج أحاديث كتاب فتح البار والحقيقة أن أبا الحسن عندما يبحث يأتي بفوائد تشد إليه هذه الحقيقة. صحيح هذا هو يعدله هو أقرب للتقوى عندما تقرأ في بعض بحوثه إذا بحث يعني يأتي بفوائد مهمة جدا وعالية وغالية وإذا مثلا خدم فتح الباد ولكن ما رأينا إلى الآن خدمة خرجت للسوق إنما كان نصا من تقريبا عشرين سنة الآن قرأنا على أنه بدأ يخدم الجزء الأول ولكن ما رأينا لا ولا الثاني ولا الثالث وإذا فعل سنستفيد من خدمته فوائد كثيرة ولكن الحمد لله قد هي الله لهذا العمل الجبار شيخا يسمى نبيل نبيل بل يعقوب يسمى نبيل بن يعقوب فخدم وخرج لنا عاملا مصفة في أحد عشر مجلد كل مجلد في أكثر من ثمانمائة صفحة وسمى باسم أنيس الساري هذا هو 11 مجلد شوف ضخم في 11 مجلد ضخم سمى أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ بن حجر عسقلاني في فتح الباري وعمله جيد طبعا لا يخلو عمل بشر من خطأ ولكن عمل مهم جدا وكثير من العلماء كانوا يقولون نتمنى ونرجو أن يهيئ الله لهذا العمل طالب علم أو عالما فهي الله الشيخ نبيل وأخرج لنا هذا العمل المصفى فقرأوه وفي في 11 مجلدا كما قلنا لكم أنيس السالي والكتاب موجود هذا الشيخ الألباني وخاتمة بل مجدد في علم الحديث بلا مثلوية من يقرأ في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة يذكر مثلا في المجلد السادس القسم الأول المجلد السادس فيه القسم الأول والقسم الثاني يذكر في القسم الأول قال القاعدة عنده عند من؟ عند الحافظ من حجر القاعدة عنده أنه لا يسكت على ضعف هذه قاعدة معروفة إن بغي تعرفوها ولكنها للأسف ما وفّى الحافظ وقال هذا في الأول فقال القاعدة عنده أنه لا يسكت عما لا لا يسكت عن ضعيف بل ومرة ذكر أيضا في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني الشيخ الألباني من عادته حين الشرح أن يشير إلى طرق الحديث من عادة من, من عادة الحافظ لحصد هنا الشرح عندما يشرح الحديث من الأحاديث يشير إلى طرق الحديث طبعا الحديث عندما يشير إليه سواء كان في الصحيح إذا كان في الصحيح يشير وإذا كان في غيره يشير وشواهده التي في الصحيح قبل كل شيء ويقول أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في الجزء الثالث من أراد أن يرجع إليه سكوته يعني الحافظ يعني أنه حسن عنده كما هو القاعدة عنده ثم يقول وليست مضطردة فتنبه سكوته يعني من؟ حافظ الحجر يعني أنه حسن عنده كما هو القاعدة يعني ما نقول لكم كما هو القاعدة معناها أن القاعدة العروفة أن الحافظ لا يسكت إلا عن الحسن عن حديث حسن ولكن الشيخ الألباني يقول وليست مضطردة فتنبه يعني هذه القاعدة ليست مضطردة ولذلك أيضا قال في الصحيحة في المجلد الخامس يقول رحمه الله تعالى في الغالب لا يسكت إلا عما هو حسن عنده على الأقل لا يسكت إلا عما هو حسن عنده وهذا القيد مهم جدا عنده على الأقل لأن ربما قد يسكت كما قلنا لكم عن الحديث ولكنه لا يصح ولكن الشيخ الألباني دقق وجاء بهذا به القيد عنده كما قال الحافظ المحجر لا يروي إلا عن ثقة عنده فيذكر من لا يروي إلا عن ثقة عنده معنى عنده هذا القيد مهم وعند غيره قد لا يكون ثقة كذلك هو ماذا قال؟ قال على الأقل عنده على الأقل إيش معنى على الأقل؟ يعني عند غيره قد يكون الحديث لا يصح بل قد يكون حديث لاأنس بل ويذكر في إرواء الغليل في المجلد الثالث وهذا كتاب إرواء الغليل الذي قرأه وعلم قيمة هذا الكتاب يجزم ويقف حائرا ويقول بأن الشيخ آلباني لو لم يكن له من الكتب في الحديث إلا هذا لكفه شافع لو لم يكن له من الكتب في علم الحديث إلا إرواء الغالي لكفى وشرفا وأنا قرأته مرتين ومرة الثالثة خارج السج مرتين داخل السج وقرأوه السطرة الفقه بالحديث مصفى الفقه بالدليل يعني لو لم يكن له من الكتب إلا هذا وله كتب كثيرة لكفاه شرفا ويذكر في ارواء يقول سكت عليه الحافظ المجلد الثالث يقول سكت عليه الحافظ لوضوح علته فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدي وهو متروك متهم بالكذب الواقدي معروف صاحب المغازي هو متروك متهم بالكذب بل يقول في تمام المنى في التعليق على فقه السنة. هذا الكتاب لو قصة لا بأس أن أذكرها لكم لأن قصة قل من يفهمه أو من يعرف هذه القصة. أنا عندما جلست مع شيخنا الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى وأعطاني مجلس كبيرة استغرق أكثر من ثلاث ساعات فلما علم إخواننا المصريين إخواننا المصريين تعجب. هو ليس من عادته أنه يبقى مع أحد ويطير، ولكنه المعالِم أنني من تلاميذ الغماريين وصار يذكر الغماريين ويسأل إلى آخر لأنه أيضا تلميذ لهم، فدار النقاش على أشياء كثيرة بيني وبينه، منها على قراءة القرآن على الميت، ومنها على خروج يعني تشيع الجنازة بالبدعة، ومنها حادث ذكرافي. في كتابه فقه السنة وضعها ينسبها للإمام أحمد ولكنه في زوائده لا بد من التقييد بأن هذا في زوائد ابنه عبد الله وليس للإمام أحمد لا بد من هذا القيل ومنها أحاديث يعني هي ليست في الصحيح ويشير إلى الصحيح ووردت في الصحيح لكن ليس بهذا اللفظ ومنها أن الحديث قد يكون في الصحيح ولكن ليس لهذا الراوي مهم كلام طويل وكان رحمه الله تعالى رحب الصدر وهو فقيه بمعنى الكلمة إمام لا يجار في الفقه فجر الحديث ذكر تمام المننة فقلت له شيخنا ما رأيك في كتاب تمام المننة وقد بلغنا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنا ذاك الشيخ الألباني كان لازل على قيد الحياة فقال لي أنا الشيخ الألباني طلب مني أخبرني أنه درس كتابي وقال بأن كتاب باب آية في بابه باب مفرط هذا الفقه السنة يعني لم يسبق إليه فكل من يكتب الآن كل من يكتب في كتاب فقه السنة في فقه الكتاب السنة مصحفه كتاب فقه السنة حتى ولو لم يأخذ منه مباشرة وإذا أخذ لا يشير حتى ولو لم يأخذ إنما أخذ الطريقة هل بالله عليكم كنتم تسمعون على كتاب مثلا جاء واحد اسمه أبو مالك وجاء واحد آخر يعني أنف كتاب الوجيز وجاء واحد آخر وقال الفقه والكتاب والسنة هذا عويشة وغيره جاء واحد كلهم قلدوا السيد, السيد رحمه الله تعالى سيد سيد فماذا قال فطلب مني أن يخرج أحاديث فقه السنة قال فرحبت بالفكرة فقلت نعم افعل قال فأخذ الكتاب وصار يخرج للأحاديث قالوا نحن اتفقنا أن يخرج للأحاديث فقط لكن الشيخ الألباني كان يتدخل في المسائل الفقهية قال أي مسألة فقهية لربما الشيخ الألباني لا يعرفها. وأنا عندي فيها سلف في المسألة فيأتي الألباني و. يعني ما شاء الله يحطم له مسألة فقهية قال فأنا رفضت أعطاني كتاب أعطاه كتاب فقه السنة يعني كتاب لحقه أعطاه قال فوجدت أنه تصرف في مالي سنة أنه يأخذ كلامي ويتصرف في مسائل فقهية ومسائل فقهية أنه قابل للأخذ والربط قال لو ينبي ويأتي من الحديث فقط لا بأس قال لكنه الفكرة من أساسها ينسفها قال هذا هو السبب الذي جعلني لا أسلم له الكتاب قال بعد ذلك كتب كتاب تمام المنة هذه للتاريخ ذكرتها لكم للتاريخ فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر في تمام المنة وفي حاشية ضعيف الترغيب والترهيب قل لا يجوز لاغترار بسكوت الحافظ عن الحديث لا يجوز لاغترار بسكوت الحافظ عن الحديث وأن ذلك لا يعني أنه ثابت عنده مثلا إذا سكت لا حتى ولو كان ذلك في الفتح على أنه أنظف مصنفاته من أحد الضعفة يعني الشيخ الألباني يذكر على أن الحافظ يعني معظم كتبه تجد فيها أحد الضعيفة وكانوا يتساءلون ولكن أنظف كتبه من أحد الضعيفة هو فتح البلد ومع ذلك لا تغتر بسكوته هذا باختصار في هذه الفائدة والفائدة في الحقيقة مهمة وتحتاج إلى بحث أكثر ولكن فيما ذكرنا لكم كفاية نعم تفضل لعلنا أطلنا ونستصبح عندما تكون فائدة مهمة وجذابة قد نطيل البحث فيها لذلك اسمحوا لنا نعم باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان اين هناك كنا وقفنا ها هذا الحديث على الحديث اه باب الماء الذي يغسل به شعر وشعر اه صمد ما كانش على البال شعر آه. شعر وشعر الإنسان وقد سبق أن ذكرنا على أن شعر الإنسان شعر الآدمي آدم، طاهر على الصحيح طاهر على الصحيح وهذا ذكرنا أن فيه خلافا والصحيح أنه طاهر لأنه ثبت أنهم كانوا يغتسلون في الماء وما فضل يتوضعون به فلو كان كذلك فالشعر الواحد قد تكون نجس وسبقا أن ذكرنا لكم ما قيل في المسألة والآن تفضل نعم. وكان عطاء لا يرى به بأساً أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسكر الكلام هذا كله سبقاء فلا داعي الإعادة. نعم. وممرها في المسجد أي نعم. وممرها. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به أه. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ذكرنا لأنه فلم تجدوا ماء قلنا لكونه ماذا النفي وردعنا في ماذا في سياق النفي آه في سياق عفو النكرة وردت في سياق النفي هي تعم ولا تخص لا بالدليل وهذا ما وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم نعم هذا أيضا ذكرنا له أدلة وأنه هذا غير صحيح بل الصحيح أنه احتياطا للعبادة أنه يتيمم ولا يتوضأ بالماء الذي شرب فيه الكلب خلافل المالكية نعم. حدثنا مالك ابن إسماعيل قال دقيقة حدثنا مالك ابن إسماعيل قال ومالك ابنُ إسماعيل سبق لكم من هو؟ أبو حسان الكوفي. هاي. حدثنا مالك ابن إسماعيل قال نعم. حدثنا مالك ابن إسماعيل نو سان النهدي قال. الكوفي نعم. قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال. دقيقة، حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسرائيل إسرائيل من؟ ابن يونس. ابن أبي إسحاق. الكوفي. السبيعي الهمداني إيه أبو يوسف الكوفي نعم عن عاصم عاصم من هو عاصم نعم بن سليمان الأحول الأحول البصري نعم عن ابن سيرين ابن سيرين من أو هو أو محمد ابن, سيري. ابن سيرين محمد بن سيرين. نعم قال قلت لعبيدة عبيدة من هو عبد الله بن سليمان طيب إذا مثلا مالك بن سليمان نقف عنده وقفة لا بأس بها مالك ابن سليمان يقال له ابن درهم. مالك ابن سليمان إما أن يقال ابن درهم وإما أن يقول ابن زياد ابن درهم. أبو غسان النهدي الكوفي. أبو غسان النهدي الكوفي. من هو هذا؟ الحافظ بنت من ابن بنت من ابن بنت من ها؟ قل ابن بنت من إبن بنت إمام من الأئمة من هو لا ها لا هذا حماد بن أبي سليمان حماد بن أبي سليمان فهذا إبن بنت من حماد بن أبي سليمان هذا ابنه بنتي نعم فلذلك قال الحافظ ابن بنت حماد بن أبي سليمان ابن بنت ابن حماد بن أبي سليمان مما ذكره العلماء علماء الرجال معلوم أن يحيى بن معين إمام في علم الرجال والابن معين مقالة في الرجال يعني معروف اللي تعرف الشيعة وتعرف في المعتزلة لماذا يذهب إلى آخره سيأتي هذا إن شاء الله. ابن معين قال كلمة مهمة للإمام أحمد ماذا قال له على هذا الرجل قال إن صرك أن تكتب شوف إن صرك أن تكتب عن رجل ليس في قلبي منه شيء إن صرك أن تكتب ها عن رجل ليس في قلبي منه شيء فاكتب عن أبي غسان النهدي الكوفي فاكتب عن أبي غسان سبحان الله هذه شهادة عظيمة يحيي بن معين يقول للإمام أحمد إذا أحببت إن صرك أن تكتب عن رجل ليس في قلب منه شيء فاكتب عن أبي غسان النادي الكوفي الحافظ فهو كان إماما ولذلك يعرف بالحافظ ابن بنتي من حمام بن أبي سليمان ثم قال له وليس في الكوفة أتقن من غسان وليس في الكوفة أتقن من غسان قالوا ولا من من من أبي نعيم قالوا ولا من أبي نعيم أزود كتبا من أبي نعيم أزود كتبا من ماذا من أبي نعيم لا يوجد في الكوفة قال بل قال ثقة قال في غير ثقة صحيح الكتاب ثقة صحيح الكتاب وكان رحمه الله من العابدين ومن الزهاد ومن الورعين وكان ثقة متقن وله فضل وصلاح وعبادة وصحة حديث واستقامة قالوا لو نظرت إليه كأنه بعث من المقبرة كأنه قام من المقبرة لو نظرت إليه من كثرة الزهد والورع ومن كثرة العبادة والخشوع ترى ذلك على وجهه كأنه بعث من من المقبرة ويقال كان ذكيا إلا أنه كان حسنيا إلا أنه كان حسنيا وما معنى أنه كان حسنيا إلى مذهب آل لا عندما يقولون وكان حسنيا ما كان أحد يفوقه في العبادة ولا في العلم ولا في الحفظ في زمانه بالكوفة بشهادة الأئمة الكبار بشهادة الأئمة الكبار قالوا إلا أنه كان حسنيا هو ثقا عدل مطقم فاضل زاهد ورع عابد إلا أنه كان حسنيا وما معنى كان حسنيا لا لا من يقول منكم كان حسنيا سيأخذ أني الساري وأنا أوصي على نسخة أخرى كان حسنيا إذا قالوا كان حسنيا بمعنى أنه كان على مذهب الحسن بن صالح كان على عبادته وكان على عقيدته حسن بن صالح كان شيعي كان شيعيا فهو كان على مذهب الحسن بن صالح وكان على عبادته ويقال إن الحسن بن صالح كان أيضا زاهدا وليعا دينا عابدا ولكنه شيعي مع عبادته وتخشعه كان يتشيع فتبعه مالك أين تبعه؟ أين تبعه؟ في الأمرين تبعه في, في عبادته وتخشعه وتبعه في مدى آخر وفي تشيعه تبعه في تشيعه هذا هو واضح؟ نعم هذا رواه له البخاري هناك فائدة مهمة ما هي هذه الفائدة؟ الفائدة العظيمة أنهم يقولون ليس في الكتب الستة اكتبوها ليس في الكتب الستة مالك, مالك بن إسماعيل سوى ليس في الكتب الستة مالك بن إسماعيل سوى فإذا وجدت في الكتب الستة مالك بن إسماعيل فلا يذهب وهمك ووهلك إلى غيره فهو وحده ليس في الكتب الستة مالك بن إسماعيل سوى واضح هذه هذه فائدة لا تنسوها نعم عندنا أيضا إسرائيل بن يونس من هو إسرائيل بن يونس هذا إسرائيل بن يونس مر تعريفه فلا داعي فالذي يمر تعريفه ويكون قد مر بنا عدة مرات قد نعرج عليه للتذكير فقط ولكن الذي لا يكون قد مره قد نذكر ما بعض ما قيل فيه كهذا مالك إسماعي أبو غسان النادي الكوفي الزاهد الوارع ها؟ الثقة المتقن العابد الصالح الدين الحسني ها الحسني الحسني ليس إسماعيل الحسن, الحسن مش بن علي رضي الله عنهما لا إسماعيل الحسن بن صالح وهذا كان شيعيا ولذلك اجتمع فيه ماذا التشيع واجتمع فيه ماذا أيضا العبادة هذا النهدي وماذا ومن آخر عاصم عاصم بن سليمان يعني الأحوال البصري عاصم بن سليمان الأحوال البصري هذا مولى بني تميم مولى بني تميم ويقال مولى عثمان قالوا قالوا بأنه قيل هذا وقيل هذا وقيل مولى زياد إما مولى بني تنيم وإما مولى عثمان وإما مولى زياد وهو من صغار التابعين من صغار التابعين ولذلك قدمه شعبة عن أبي عثمان النهدي وتصوروا عندما يقدم شعبة أمير المؤمنين على ماذا ولذلك قالوا كان إماما وكان تولى بعض الأشياء تولى بعض الأشياء ها تولى هذه الأشياء تولىها لي يعني بالمداء اللي أبي جعفر وكان حتى يقول ابن إدريس رأيته في السوق لما رأيته في السوق فقال اضرب ذلك اضرب ذلك معنى أنه كان له الأمر والنهي يقول اضرب ذلك أقيم هذا قال فلا أروي عنه فلا أروي عنه شيئا ولذلك تركه وهاي لماذا تركه وهاي لانه انكار سيرته لانه انكار سيرته وهذا لا يعتبر جرحا مفسرا فهناك من يقول على أنه كانت له ضيعة ويدخل على السلطان فيتركون حديثه هل هذا جرح مفسر؟ هذا جرح مفصل او يقولون بانه كان ظالما فردوا حديثه هذا ايضا جرح مفصل هذا لا يرد به الحديث ها لا يرد به الحديث هذا معروف فاذا هو كان قيما على السوق كان قيما على السوق بل السلف قديما كانوا ينكرون الذهاب للسوق كانوا ينكرون الذهاب للسوق حتى كان يقول لا يدخل إلى السوق إلا لشيءين ثنين. لا يدخل إلى السوق إلا لشيئين ثنين. والأسواق مش الأسواق زماننا. قال الدخول إلى السوق إما لشراء كتاب أو لشراء سلاح. الدخول إلى السوق إما لشراء كتاب وإما لشراء سلاح. وهذا كما رأيتم هذا الذي تولى لأبي جعفر بالمداين. كان يدخل إلى السوق وكان مسؤولا ولعله كان يأخذ ضرائب الله أعلم فمن إدريس لم يترك الأخذ عنه وهكذا عبثا ووهيد لم يترك الأخذ عنه عبثا لأنه ورد في بعض تصرحت أنه أنكر صيرته وفي بعضها سكت أما إذا كان يأخذ ضرائب والصمك هذا خطير هذا بل أن تتعلمون العز موع السلام، العز موع السلام قال عبارة يعني صعبة قال على أنه الذي يأخذ الصنك من الناس ويظلمهم قال إذا استطعت أن تدوس له السمن ففعل إذا استطعت أن تدوس له يعني أصحاب الضرائب هذا صعب يسمعه ها فلي هذا هذا يعني ما معنى أن أي حاجة أي حاجة يعني يقرأها الواحد، فلذلك يعني لا بد من من المشايخ أي حاجة يقرأها الإنسان وخلاص يبدأ يفتي بها عندك أي حاجة قول السكتة، آه؟ عندك أي حاجة قول السكتة. آه، فل لهذا مثلاً خذوا خذوا قضية الإنسان يأخذ الأحكام من الكتاب كتوقع كوارث. كما يذكر عن بعض تلاميذ الشيخ مقبل رحمه الله. بدأ يدرسهم صح مسلم ودرسوا عنده بعض الأيام سبحان الله في زماننا الشباب يريدون بسرعة أن يكونوا علماء من دخل العلم وحده خرج وحده فبسرعة يريد أن يكون عالي من بسرعة يريد أن يتصدر بسرعة وقصة أبي حنيفة مع شيخي إحمد معروفة وكان قد عقد مجلسا ثم ذلك رجع وصار يجلس مع الشيقي حتى ما تشيقه الآن يقرأ ثلاثة أيام وخلاص يتصدر واحد يوم سبحان الله يعني سمعناه يعني وهو في بعض الفصائل الجهادية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر جميع الفصائل الجهادية كلهم قالوا تبعين الشيطان إلا فصيله ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله صيد في جوف الفرا وهذا مثل هذا مثل عرب يقول قال رسول الله ومرة سمعته يقول قال رسول الله اشتد أزمة تنفرج وهو هذا مش حادث هذا مثل. مش عادي هذا مثال إيش هذا مثال فمثل هؤلاء الجهلاء هم من يتصدرون الآن وهم من يقومون الأمم وهم من يصدرون الأحكام وهم من يفتون الناس إذن فقل للأعوال الدجالي هذا الزمان إن عزمت على الخروج طبط المنار والله مستعان الناس يطبرون لهم من باب ولا معام خلقها لكم فالله مستعان على كله فذكرنا هذا لأن ابن إدريس ترك الأخذ عنه كما أن ابن أهيد ترك الأخذ عنه لأنه أنكر ماذا أنكر سيرته فإذا كان ثقة وكان يدخل على السلاطين ولا كان مثلا عنده ضيعه ويدخل على السلطان أو شيء من هذا القبيل فهذا حديثه يقبل لا يرد خلاف لمن قال على أنه يرد نعم ماذا أخر عبيدة عبيدة هكذا بفتح العين وليس عبيدة هذا عبيدة بفتح العين عبيدة بن عمر السلماني أيضاً السلماني بفتح السين المشددة عابدة بن عمرو السلماني ويقال ابن قيس ويقال ابن قيس عابدة بن عمرو السلماني ويقال ابن قيس السلماني هذا المرادي المرادي أبو عمرو وهو كوفي من أهل الكوفة. هذا الرجل أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بسنتين. فرواء عالي ابن أبي طالب رضي الله عنه، كما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكما عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير، وهو من كبار التابعين. طبعا ثقة. كما يقول علماء الحديث ولعلكم تجدون هذا يقولون ثقة جاهلي هذا ليس طعنا ثقة جاهلي لماذا يقولون هذا ها لا يلا من يقول لي منكم ثقة جاهلي ثقة جاهلي يا لمونسي هل لمي كيف المير النبي جاهلي ثقَّ جاهلي كم واحد يعني المير النبي ويقول فيه ثقَّ ولا يقول ثقَّ جاهل آه سب صمت، يلا يا مشارق ثقَّ جاهلي العلم لا يصعب بين اثنين ما بكم، فمثلا تذهب إلى كتاب وتقرأ وتجد ثقَّ جاهل معنى أنه أسلم في الجاهلية أو أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثقَّ جاهلي هكذا يقول. ثقة جاهلة كوفي تابع ثقة جاهلة يعني أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنتين ولكنه لم يرع. فلو رأاه أكان صحابيا ولما قلنا له ثقة لأن الصحابة زكأهم الله عز وجل واختارهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وكلهم عدو ها وجهالتهم لا تضر وجهالتهم لا تضر نعم وعبيد هذا كما يقول ابن نميل ابن نميل يقول بأن شكن هو القاضي المسلمين المعروف في زمن الصحابة وهو من كبار التابعين كان حكمه لا يرد طبعا لا يعني هناك من استضاف الماء العاكية يقول لك معنى الحكم الذي لا يرد هو حكم الله لا معنى أنه كان يصيب الصواب من هو أحسن أحسن كان ما شاء الله حتى حكم بين يدي علي فأقره على أشياء فأقره على أشياء وعلم أن الرجل مسدد يقول ابن نمير كان شريح شريح أو شريح البعض يقول يجوز في الفتح والضّ شريح هذا إذا وقع له إشكال في أمر من الأمور في القضاء يكتب إلى ملا إلى عبيدة يكتب إلى عبيدة فانظر هو من أصحاب علي وعبد الله بن مسعود حتى كان يقول ابن سيرين عبيدة من أروى الناس من أروى الناس علي ابن مسعود من أروى الناس ها بل يقول أيضا عنه ابن سيرين ما رأيت رجلا أشد توقيا منه ما رأيت رجلا أشد توقيا منه يعني لم يكن يحب أن يروي فقط هناك فائدة حديثية أكتبها قال كل شيء روية عن إبراهيم عن عبيدة كل شيء روية عن إبراهيم يل كل شيء روية عن إبراهيم عن عبيدة سوى رأيه كل شيء روى عن إبراهيم عن عريضة سوى رأيه، فإنه عن من، إنه من عبد الله، فإنه من عبد الله إلا حديث واحد. من عبد الله. ها؟ إلا من من من عبد الله. هذا من سعد. إلا واحد. وكل شيء روى محمد، هذه أيضا فائدة. كل شيء روى محمد عن عريضة سوى رأيه. فإنه عن علي فإنه عن علي يلا اذكروا لهذه الفائدة قل قل ماذا قلنا كل شيء روي عن إبراهيم عن عبيدة سوى رأيه فإنه من عبد الله إلا حديثا واحدة وكل شيء روا روا محمد عن عبيدة فهو إيش سوى رأي طبعا فهو عن علم فهمتوا هذه القاعدة ولا لا؟ يعني أي شيء توجد على أنه عن ع... عن إبراهيم عن عبيدة سوى الرأي عن إبراهيم عن عبيدة فهو من حديث من حديث عبد الله بن مسعود إلا حديث واحد طيب وكل شيء روا محمد عن عبيدة سوى رأيه طبعا فهو من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما نعم ومن الفوائد التي ذكروا أيضا يذكرها إمام العيلان من هو إمام العيلان علي بن المديني إمام العيلان علي بن المديني ثم ضارق ولكن إذا أطلق فهو علي بن بن المديني علي بن المديني وكذلك عمر ابن علي الفلاس قال أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي نعم كتت ما نعم ولذلك كان يقول ابن معين لا تسألوا عن مثل يعني لا تسأل عن مثل هذا الرجل حتى يقول الداري عثمان الداري قلت لابني معين يسأله علقمة أحب إليك أم عبيدة علقمة أحب إليك أم عبيدة قال فلم يخير قال فلم يخير فأخبره إنهما فقال عثمان هما ثقته علقامة من أحب إليك علقامة أم عبيدة قال فلم يخير شكون يعني خير عندك علقامة أفضل ولا عابدة فلم يخير واضح؟ طيب هذه فوائد اكتبوها إياه جيدة قبل أن نبدأ في الحديث لأن بعض الأخوة ارتاء أن نقف مع بعض الأسانيب مثل هذه الطريقة وما رأيكم أنتم لأن اتصلوا به من بعض الأخوة اتصلوا من خارج المغرب وقالوا لا بأسا ولا وقفة سريعة وجيزة كما نفعل الآن هل أنتم تستفيدون من هذه الطريقة ولا نسرد فقط ها طيب من لطائف الإسنان هذا الحديث امعنوا فيه النظر ماذا فيه؟ فيه التحديث والعنعانا وماذا آخر ماذا آخر القلقلة القلقل. أو إما أنهم يقولون المقلقل أو يقولون مش القلقلة المقلقلة القلقلة القلقل ما يقولون التجويد؟ جيد المقلقلة أو اللي يقولون القول القول واضح آه. إذن فمن لطائف الإسناد أن نقول هذا الحديث جاء إيش جاء بسياق متنوعة، والسياق الأداء عند الحافظ وعند الأمير المؤمن البخاري، إلا ما كان من عن وأن، فذكرنا أن له شروطا والحافظ أو الإمام أو الأمير المؤمن معروف، وهذا الحديث رواه كيف وما؟ لا، ما بين بصرين. وكوفي ما بين بصري وكوفي وفيه أيضا فائدة أخرى من لطائف الإسناد ما هي ها نعم رواية تابعي عن تابعي مش هي رواية الأقرى ها نعم رواية تابعي عن تابعي واضح إذن هذه من فوائد هذا ها يلا تابع الآن إذن الآن دام ذكرنا هذا ما يتعلق بالحديث فاذكر لي الآن الحديث إذا الآن السند واضح لديكم إن شاء الله واضح طيب تقوم الآن الحديث أذكر الحديث قال أو لا أعد سنة ride سند حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن, عن ابن سيرين نعم محن بن سيرين نعم حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو أصبناه من قبل أنس إيش معناه أصبناه من قبل أنس يعني حصلنا عليه من طرفي أو من جهة أنس ابن مالك أو من قبل أهل أنس فقال لا أن تكون عندي شعرة لا أن تكون في رواية الإسماعيلي لا تكون عندي شعرة أو شعرة أو شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء يعني أحب إلي من كل ذهب ومن كل فضاء وهذا ماذا قال؟ أحب, أحب إلي من الدنيا وما فيها معنى أحب إلي من الدنيا وما فيها فيها تجدون هذا كثيرا في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب من الدنيا وما فيها المراد فيها أي متاعها أو فيها أي متاعها إذا وجدتم أحب إلي من الدنيا وما فيها أي متاعها أي نعم قلنا عند الإسماعيل شنو هو لفظ أحب إلي من كل صفراء وبيضاء نعم حدثنا محمد بن لا هذا الحديث نقف عنده إذا شئتم أولاً أنا أسأل بعض الأسئلة وأحب أن تجيبه المصنف ماذا أراد بهذه الترجمة ولماذا أورد هذا الأثر وهذا هنا في هذه الترجمة بالذات؟ أورد هو ليستدل على أن الشعر إنسان طاهر. أي نعم أورد هو لأن تقرير أن الشعر الذي حصل لابي طلحة وشو هو الشعر اللي حصل لابي طلحة؟ هذا سيأتي في الحديث التالي. لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق، فطبعاً الحلاقة يبدأ من اليمين، فتصدق واعطى للصحابة الشق الأول، الشق الثاني أعطى لابي طلحة كله كما في الحديث اللي سيأتي إن شاء الله بعدها هذا الحديث. ثم هذا الشعر صار ينتقل إلى مواليه. إلى أن وصل إلى ماذا؟ إلى أنس ثم صار ينتقل إلى أن وصل إلى سيرين وسيرين من هو؟ والد محمد وسيرين ماذا كان؟ ماذا كان سيرين؟ أن قل كان مولى أنس كان مولى أنس فلذلك انتقل من ماذا؟ انتقل من أبي طلحة لمواليه إلى سيرين إلى محمد بن ماذا؟ بن سيرين إلى محمد بن سيرين واضح؟ لا. وسيرين قلنا كان ماذا؟ بونانس. آه. آه. آه. وانس ماذا يقرب لأبي طلحة؟ ماذا يقرب أنس لأبي طلحة؟ هو ابنه. ها؟ ابنه ليس إنه يعني زوجة أنس مسيحية أرثحة أو مسلية. ها. ابنها أنست. يعني ماذا يقرب له يعني زوجه ربيبه ربيبه, ربيبه. واضح فلذلك صار ينتقل فأنس كان ربيب أبي طلح إذن ما هو وجهه طيب الآن هذا السؤال ما هو وجه الدلال منه على الترجمة لأن شعر من شعص لو لم يكن طاهر لما قال لأن يكون أحب إليه لا هذا شيء آخر لأن يعني لكن أفضل منها لأن الشعر طاهر والدليل على ذلك حفظ أنس له فلو كان جسم لما قام أنس بحفظه ولا موالي أنس ولذلك تمنى من تمنى من تمنى لو كان عنده شعر واحد منها من هو عبيدة فلو كان نجسا لا يجوز له أن يتمنى أن يملك ماذا؟ النجس فهو لطهارتي وشرفي شعر النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن تكون عنده شعر واحدة خير من الدنيا وما فيها وخير من كل بيضاء ومن كل صفراء من كل ذهب الدنيا ومن كل ورق الدنيا وفضة الدنيا هنا إذا كان طاهراً هذا كل باقي ما وصلنا المقصود إذا كان طاهراً فالماء الذي يغسل فيه الإنسان لا بد أن تسقط فيه شعره فإذا إذا سقطت فيه شعره في الماء معنى أن الماء طاهر تزال ونتدّق به ونشربه معنى أن الماء طاهر هذا هو المقصود لكن السؤال ما تروح الآن هل تبرك بالأفار الحسي جائز؟ هل التبرك بالآثار الحسية جائز أم ليس بجائز؟ الجواب التبرك بالآثار الحسية فيها ماذا فيها؟ فيها تفصيل فيما يتعلق بالآثار الحسية النبوية إن صح إليها السند أثبت العشط منقش ثبت لي على أن هذه الشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لي على أن هذا حذاء من أحذية النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعلمون قصة العباسي أبو جعفر لما جاءه شخص بحذاء في مدر في ثوب وجاء به وقال يا أمير المؤمنين في مجلس الناس يا أمير المؤمنين هذا حذاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وقال وقبله ثم قال أعطوه وأعطوه الأموال لما ذهب ماذا قال كان داهيا قال أعلم أنه كذاب وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لبس هذا الحذاء ولا رأى قالوا يا أمير المؤمنين وتجيزه على ذلك قال لو لم أفعل لخرج وقال للناس إن أمير المؤمنين يهين ولا يحترم رسول الله ولا يحترم أثر رسول الله ولا ولا ولا وانظر الزكاء الفترة وهذا له نظائر كثيرة وأذلا في السنة أن النبي صلى الله حتى لا يقال إن محمد يقتل أصحابه يعني هذه أقل شيء أقل شيء الحرب وخداع ودبلوماسية سياسة ماشي سياسة ديال إبريسة فالشاهد إذا ثبت إن هذا الشعر الآن في اليوتيوب نشعر أن هناك سيف النبي وهناك دهون هذا كله لا أساس له من الصحة. أثبت لو ثبت بسند صحيح أن هذا من ماذا؟ من آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا طبعا آنذاك ماذا نفعل؟ نتمرق بها إذا ثبتت وهل ثبتت؟ لا الأثار الحسية أما هل يقاس عليه باقي البشر؟ الجواب لا يقاس عليه باقي البشر وإذا فعليه لم يثبت أبدا بدليل ولا بسند فإذن كل ما يقال هذا كذا وهذا كذا نقول له ثبت أثبت أن هذا فعل ها؟ إذن هناك من قال بأن الشعر نجس أنه منفصل عن الحي والذي فصل عن الحي قالوا نجس هذا طبعا كلام مخالف الجمهور وهو مشهور عن الشافعية فقال لهم ها شعر النبي صصم يحتفظ, يحتفظ به أنس بل أبو طلحة وينتقل بين مواليه إلى من؟ إلى أنس إلى مولى أنس سيرين إلى محمد بن سيرين وثم يتمنى عبيده لو كانت له شعرة لكان أحب إليه من ماذا؟ من الذهب والفضة ولك أفضل مما في الدنيا واضح فقالوا بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم ومعظم لا يقاس عليه شعر آخر يعني بهذا أرادوا أن يدفعوا كما يقولون دفعا بالصدر دفعا بالصدر. يعني ما عندهم حجة ولكن أرادوا أن يدفعوا دفعا بالصدر إذن لو قيل لك هذا كيف تجي لو قيل لك مثلا تصوروا أنتم يا مشايخ قيل لكم هذا ماذا تجيبون بماذا تجيبون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بالدليل أحسنت تقول له إن الخصوصية لا تثبت إلا بالدليل والخصوصيات لا تثبت بالاحتمال قد سبق أن بينت لكم عدة مرات إنهم زعموا إن ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم تبتلعه الأرض وأن فضلاته تبتلعها الأرض الغائية البول كذا هذا كله لا أساس له من الصحة فالنبي بشر وتجري عليه ما يجري على البشر ومن قال غير هذا فليأتي بالدليل. ويلزمهم على ذلك أنت تعلم أنهم يقولون بنجاسة المال المالكية المالكية قالوا بنجاسة المال قالوا لأن المجرى واحد مجرى البو ومجرى المد ومجرى الود كلهم عندهم نجس فألحق به ملا ألحق به المني والصحيح أنه طاهر المني أما غيرها نعم بدليل أنه تصور يعني ما تأصل من نجس كيف يكون كيف يكون يكون نجس وهل الأنبياء والرسل خرقوا من نجس لا يقول بهذا عاقل فلذلك المالكي قالوا بأن المني نجس، ولهذا نعاشر، نعاشر لما تكلم عن النواقض، قال النواقض ال، ها؟ نواقض ضوء استتعشر بل وريح سلس إذا نضرب وغائط نوم ثقيل مديو سكر واغما جنون وديو لمس وقبلة وذئ وجدت لذة عادة كذئ قصد قالوا مني ذكروا المني واضح، فإذا ماذا نقول هنا في قضية المني؟ قالوا الصحيح إنه طاهر كما سبق لكم بأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا كان يابس تفريكه وإذا كان إيش أخضر إما تزيل بالإذخر أو بشيء آخر وإما وضعت يعني رشته بالماء رشته بالماء وقال عبد الله المعباس وأنس وغيره ماء بأنه مثل المخاط بأنه ما مثل المخاط ولا يمكنه ولذلك الواحد إذا كان اصابته جنباً في ثياب، وغير الثياب ولكنه دون أن يغتسل، غير الثياب، والثياب عرق عرق فيها، هل تصبح نجسة؟ ولا لا، ما رأيكم؟ آه، ما رأيكم؟ لا أبداً لا تنجس، الثياب والمياه والتراب والإنسان. هذه لا تنجز واضح؟ فلذلك لا يلتفت إلى ما قاله الملك الذي قال بأن شعر النبي صاصم مكرم حاول أن يرد عليه الملك يا إيش؟ قالوا إيش؟ ما دم مادم أثبتتم الخصوصية فمعنى أنكم تثبتون أن مني الذي ولد به النبي صاصم وخلق به النبي طاهر وباقي المال نجز ومني النبي صاصم طائق وباقي المالين الجسم ثم استدلوا بأن عائشة كانت تفريكه وكذلك كما ذكروا مسألة الميتة ذكروا مسألة الميتة والصحيح أن يقال إن الشعر مطلقا طاهر المنفصل مطلقا طاهر لأن حكمه حكم جميع المكلفين افهموا هذا جيد حكم النبي حكم جميع المكلفين إلا ما ورد الدليل على الاختصاص تعلمون أن الصحابة لما علموا ذهبوا إلى أزواج النبي صلى وسألوا عن عمله في السر لأن الله عز وجل قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فكانهم تقالوا وعمله مثلاً الزوج النبي كأنهم تقال عمله وقال بعضهم لا أنا على فراش وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم فبلغ ذلك النبي صل صلى الله عليه وسلم فقال صعيد علم البر فقال أما بعد ما بل أقوى من يقولون كذا وكذا لكنني أنا وأصلي وأصوم وأتزوج النساء فمن راغب عن سنة فليس مني وغضب صلى الله عليه وسلم علي لأن البعض يتورع عن عمل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أخشاك بالله ومع ذلك كيف فعلوا هذا الفعل؟ معنى أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش تشريع لنا حتى يرد الدليل على أن هذا الفعل الخاص، فما خصه الدليل نعم، وما لم يخصه الدليل يبقى إيش؟ فإذا تكاثرت الأدلة على أن الشعر طاهر وليس نجسا، ولا يلتفت إلى من قال. بنجاسته كما في كتب الشافعية لا تلتفتوا إلى كتب الشافعية شافعية هم من قالوا إن إيش بأن ماذا قالوا الشعر النبي صلى الله عليه وسلم نجس شعر النبي بل قالوا الشعر عندهم قولان قالوا الشعر نجس مطلق ثم شو قالوا إيش قالوا شعر النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه نجس بل بعض شراح البخاري قال وفيه الرد على الملاحدة وفيه الرد على الملاحدة وسماهم ملاحدة الذين يمنعون التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم وطبعا إذا كان الآثر الحسي ثبتا بالنص وبالأسانيد لأن بيننا وبين النبي كم قرن الان 15 قرن 14 قرن 14 قرن قرن يعني احنا 15 يعني بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 قرن الف وربعمائة وخمسة وثلاثين سنة من الهجرة من الهجرة طبعا إذن معنى هذا هل عندك سند إلى هذا بينك وبينه مفاوض تقطع إليها الأعناق أي دب عندك هتبتلك في الطريق ما هتوصلش وغتشيغت كل هذا من أثر النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العرش ثم نقوش فلذلك بعضهم يقول على أن التبرك كل ما قيل بأنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم نتبرك به الصحيح لا وأما أن يتتبع الإنسان كما كانوا يفعلون فقد أنكر عمر وقطع شجرات الرذوان التي بايعوا تحتها النبي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضرب من يتتبع الآثار من يتتبع الآثار ولو مع ذلك نقول القول الفصل لو صح القول الفصل لو صح هذا لا يصح جدلا جدلا فالصحيح ان يقال ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعر البشر جميعا كيف هو طاهر ومن المنكر القبيح ما ذهب اليه بعض الشافعيه من ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم نجس من ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم نجس قال بعض المشايخ هذا كان ينبغي إما أن يقتل وإما أن يعذر. لو كان إما أن يعذر. ونقف هنا هذا افهموا جيدا أن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال ولا بد من دليل فيها والأصل عدمها إذا عرض بماذا حتى ولو عرض بدليل حتى يكون الدليل صحيحا قويا وإلا فلا يلتفت إلى ما ذهب إليه الشافعية والله تعالى أعلم وأحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا إن شاء الله عندنا مادة النحو في نفس الوقت طبعا بعد صلاة المغرب بعد صلاة المغرب الشيخ أنت ماكنت حضور